التسجيل مئة وستة استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف الحضارة الإسلامية باء المدينة الفاضلة تاء الشعوب المسلمة فا وسائل الراحة.